بإذن الله الرحمن الرحيم <تبارك, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تبارك الذي في يده الملك <تصفيق>. وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليظل لكم أيكم أحد oikeastaan uh— yhden extenen minä فارجع البصر هل ترى من فقور ثم <تصفيق> ارجع البصر كرتين علب إليك بصراخ أو وهو حزين ولقد زين السماء. السعيل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبأي المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا فكاد تميز من الغيب قل لما ألقي فيها فوج سألهم غزنتها C'est comme أو أن أكل ما كنا في النافذ أصحاب السعيد لا ترفوا بذنهم kalli atshaabissa meu incidents yhlais rab cold sulphan tick many وأجر كبير وأسموا قولكم أو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 of <laughs> my ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف Olemme nähneet niitä, joita he ovat nähneet, ja he ovat nähneet niitä, إنه بكل شيء أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنُزُلْ أَمَّنْ أم هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ اذا نائم كي مكبا على وجهه أهداف قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه ويقولون متى إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّذِيرٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِي وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت أَلَأَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ يُرْحَمُ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنَ عَذَابٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل إن أصبح ماءكم غورا